119. وأولئك هم الفاسقون 110. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 111. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا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 112. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 113. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم 114. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 ذلِكَ أَذْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا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 أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو, إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن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 ولا يضر ابن نبي ارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون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 119. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا 110. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ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 119. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 110. الله نور مَثَلُ والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 الرِّجَالُ لا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ وَلا بَيعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ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 فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سريع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 121. والله عليم بِمَا بما وَلِلَّهِ 122. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَرِقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ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 يَمش عَابَطُونِه وَمِنهُم مَيْ يمش عَ ل لَن وَمِنهُم مَيْ يَمش عَ أَبَاء يَخْلُكُ اللهَّ مَا يَشَاء إَِّ اللهَّه على كُلِّ شيءَيئ قديب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 إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ 129. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا ضاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون 120. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اُدُّعُوا لَهُ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي لهم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا 114. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 115. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم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 124. غوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 125. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.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 وَلَا عَلَاءَ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ